سبحانك اللهم ومحمدينك سبحانك اللهم وتعاليت سبحانك اللهم والعز اذاك سبحانك اللهم والعظمة رداءك سبحانك اللهم والكبرياء سلطانك سبحانك من عظيم ما أعظمك سبحانك سبحت في الأعلام تسمع وترى ما تحت فرام سبحانك أن شاهد كل نجوى سبحانك منوضع كل شكوى سبحانك حاضر كل ملأ سبحانك عظيم الرجال